Amen. <laughs> Uh、huh? وكيف يحكمونك وانتم السوره بها حبون ثم يتولون ثم <تصفيق> تعد يحكم بها ا ل ذ ي ولا الذين بما استحسروا من <متحدث> كتاب الله وكانوا عليه شهداء I'm a man of God. What could I do? We're a ketchup now. I'm、uh -oh. Brahman, so fun, so fun. Thank、okay. you. و لهدى ونور صدقا لما و ا ل بين يديه من السوات وهدى وموعظه المستقيم 「よし We are not alone. 「なぜなら」<音楽> どうし